ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدونا فكفر وتوالو فكفر وتوالو واستعن الله والله غني حميد زعم الذين كفروا اللين يبعث قل بلا وربنا تبعث النس قالت نبأنا بما عملتم وذالك على الله يسير.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 أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليهم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإن توليتم فإن على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن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 خيرا لأنفسكم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك فأولئك إِنَّكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِذْ تُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ